هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الناس إن مما أوقع الناس فيما وقع فيهم من معاصر وفتن ومصائب ومحن وضعف في الدين ألا وهو الجهل الجهل الذي هو اكبر عدو للعبد وصدق من قال يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه فالعبد عندما يكون جاهلا بامور دينه ودنياه لا يمكن ان يتصرف تصرفا صحيحا ولا يمكن كذلك ان يعرف مواطن الخلل والزلم فهو في هذه الحاله يتصرف حسبما يملي عليه هواه ونفسه الاماره بالسوء وان الجهل داء خطير ومرض عضال اذا اصاب العبد كان صاحبه على خطر عظيم وعلى شفير هاويه وان لم يتدارك نفسه ونور عقله بالعلم النافع كان صاحبه في عداد الهلكه والموتى فالجاهل طريقه مظلم ومستقبله غامض ولا يرجى من امله وورائه امل والجاهل قد يكون يقرأ ويكتب ويكلم الخطار وربما يحسن اللغات الاجنبيه لكنه جاهل في تصرفاته وتحركاته وطريقه كلامه بين الناس يكون هذا جاهلا ولقد جاء ديننا يحثنا على طلب العلم النافع الذي ينفع صاحبه في الدنيا والاخره كما في الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان وال الشام بل علامه العصر في زمانه العلامه محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله عليه اجمعين عن ابي الدرداء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء هم ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورث العلم فمن اخذه اخذ بحفظ وافر هذا هو العلم الذي حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل هذا الدين باول ما يكون واول ما ينزل فيه كما قال الله سبحانه وتعالى اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق فاول ما انزل الله سبحانه وتعالى من الآيات المحكمات من القران العظيم اقرا اي تعلم ايها المسلم تعلم ايها العبد تعلم حتى لا تكون جاهلا وقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور وقال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ومن آثار سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين قال الفضيل بن عياد أبا علي رحمه الله في كتاب الزهد الكبير رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله استمع رهبة العبد من الله على قدر علم العبد لله وزهده في الدنيا على قدر رغبته في الاخره وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله في سير اعلام النبلاء للامام الذهبي اول العلم الاستماع والانصات أول العلم الاستماع والانصات ثم حفظه ثم العمل به ثم بثه بين الخلق اول العمل ان تقرا وان تستمع وان تحفظ ثم بعد ذلك أن تعمل بما علمت ثم بعد ذلك أن تبثه بين الخلق بين جموع المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أن من كتم علما يجيء يوم القيامة ملجوما به يلجم به والعياذ بالله وقال الشافعي رحمه الله في مناقب الشافعي للبيهقي كفى بالعلم فضيلة أن يدعيه ما ليس فيه، كفى بالعلم فضيلة أن يدعيه ما ليس فيه، أن يقول جاهلا مثلا أو من عنده بعض العلم يقول أنا عالم، بل إنه يتشرف بهذا الاسم وإن قلت له أيها الشيخ أو أيها العالم يتشرف بهذا الاسم ولا يدري أن هذا الاسم. وهذا الشرف العظيم انما وُكِل اليه وليس عليه وُكِل اليه انه يكون عالما بهذا الامر لا يكون جاهلا فالامام الشافعي يقول كفى بالعلم فضيله ان يدعيه من ليس فيه ويفرح اذا نسب اليه وكفى بالجهل شرا اي والله هو شر كفى بالجهل شرا ان يتبرأ منه ما هو فيه ويغضب اذا نسب اليه فانك اذا قلت لاحدهم يا جاهل وهو يعرف في قراره نفسه انه جاهل يتمعر وجهه ويقول لك كيف تصفنه بالجهل وهو يعرف في قراره نفسه بانه جاهل وليس على علم ولكن يغضب فكفى بالجهل شر ان يتبرأ منه جميع الناس وقال ايضا الشافعي في تهذيب الاسماء واللغات طلب العلم افضل من صلاه النافله وقال من اراد الدنيا فعليه فعليه بالعلم ومن اراد الاخره فعليه بالعلم ومن ارادهما فعليه بالعلم وقال ما تقرب الله ما الى الله تعالى بشيء من الفرائض بعد الفرائض افضل الى الله من العلم فهذا دين الاسلام بل ان شئت هو دين العلم وقال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري والمراد بالعلم ها هنا وتجده في باب العلم ايضا في هذا الكتاب المبارك والمراد بالعلم ها هنا العلم الشرعي الذي يفيد معرفه ما يجب على المكلف والمكلف من امر دينه في عبادته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائض ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه هذا هو العلم الشرعي وليس اي علم ليس علما يراد به الدنيا ولكن علم يراد به مرضاك الله والاخره وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال تعلموا العلم اسمعوا من فم صادق بل من فم صاحبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معاذ بن جبل الذي أدبه ورباه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار العلم تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشيه وطلبه عباده ومدارساته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لم يعلم صدقه وبذله لأهله قربه لأنه معالم الحلال والحرام والأنيس في الوحشة والصاحب في الخلوة والدليل على السراء والضراء والزين عند الاغلاء والقرب عند الغرباء يرفع الله به اقواما فيجعلهم في الخلق قاده يقتدى بهم وائمه في الخلق تقتص اثارهم وينتهى الى رايهم وترغب الملائكه في حبهم باجنحتها تمسحهم حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر حتى حيتان البحر وهو مصدق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البحر وأنعامه والسماء ونجومها لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف يبلغ به العبد أعلى المنازل ومنازل الأحرار ومجالسه الملوك. والدرجات العنى في الدنيا والآخرة والفكر به يعدل الصيام ومدارساته يعدل القيام به يطاع الله جل وعلا وبه يعبد الله جل وعلا وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرم منه الأشقياء كلام عالم كلام صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا إمام العمل فلا تجد ابدا من هو على الطريق الصحيح المستقيم إلا وهو عالم بكتاب الله وسنة رسول الله فهو لا يتلع في دين الله شيئا ولا يقول بهواه ما ليس في دين الله ولا ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كثرت وكثرت مواطن الجهل ومظاهر الجهل في وقتنا الحاضر وكأننا نعيش في عصور ما قبل الجاهلية وما قبل البعثة كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عند لقائه بالنجاشي ملك الحبشة عندما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إليه فانه ملك لا يظلم عنده احد فقال له ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميتة وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار ياكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله عز وجل الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه فدعانا الى الله عز وجل للوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجاره والاوثان وأمرنا بصدق الحديث واداء الامانه وصله الارحام وحسن الجوار وكف عن المحارم والدماء ونهان عن الفواحش وقبل الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وأمنا به فعبدنا الله عز وجل وحده لم نشرك به شيئا وحرمنا وحرمنا ما حرم علينا وما حرم علينا وأحللنا ما احل لنا فعال علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في ديننا ليردون إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث والأوثان فلما قهرونا وظلمون وشاقوا علينا وحالوا بيننا وبين ما حرنا وبين ما أحل إلينا وبين قومنا خرجنا إلى بلدك فاخترناك على من سواك وراغبنا في جوارك وراجونا ألا مظلم عندك انظروا كانت هذه حال الجاهلية ياكل القوي فيها الضعيف ويسيء الجوار ولا يتمعر أحدا من أخيه المسلم أو إن شئت أخيه جارا ويقتل من يقتل وتسفك الدماء بغيره جريرا فوالله تكاد ان تكون هذه الصفات في زماننا ياكل القوي من الضعيف ولا يتمعر وجه احدنا ان اكل مال اخي او مال جاري او ان سفك دمه او ان استحل فيه الحرام والعياذ بالله فوالله انك لا ترى هذا الزمن وهذه الاجواء الذي نعيشها كما انك تعيش في زمن لم يبعث ولم يبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما عاشوا على امور الجاهليه قوما لم يتعلموا دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مظاهر الجهل التي عمت في حاضرنا ايضا هجر القران والسنه تجد عموم الناس هاجر القرآن والسنة لا قراءة ولا تدبر ولا تأمل في صفحات المصحف ولا تطبيق لأحكامه بل أصبح القرآن زينة معلقة على الجدران والسيارات مع أن القرآن كان هو سر نجاح هذه الأمة وفوز الأولين منها من الصحابة والتابعين والرجال المخلصين والفاتحين من سلفنا الصالح. رضوان الله عليهم اجمعين وسيبقى هو سر نجاح المؤمنين بفضل الله على مر الدهور والسنين اذا تمسكوا به وكان وكذا هجروا هؤلاء السنه السنه النبويه التي اتى بها اشرف الخلق وهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ترى اغلب الناس قد زهدوا في السنه والسيره وكانها هي سر تخلفنا وتاخرنا عن الركب فلا تطبيق للسنه ولا متابعه لما جاء به سيد الخلق من آداب واخلاق وسنن وقد اوصى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بلزوم السنه ومتابعه الصحابه عند تغيير الاحوال والزمان وهذا عند فساد احوال الناس وظهور الفتن كما بين صلى الله عليه وسلم وقال في حديثه فعليكم بسنتي فعليكم بسنتي فعليكم بسنتي عليكم بسنه الرسول عليكم بما اتى به رسول الله واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مظاهر الجهل ايضا تضييع المسؤوليات ترى العبد الان يتقلد المسؤوليات العظام ثم تراه بعد ذلك قد ضيعها وضيع مهاعا حقوق الانسان وحقوق الناس جميعا وترى انسانا عاديا غير خائف ولا وجه وكانه قدم خدمات جليله لمجتمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويقول ما من عبد يسترعيه الله رعيه ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة قص على هذا الراعي كل من وكل بمسؤولية من رئيس ووزير حتى الرجل في بيته فإن الله استرعاه رعية أهله فان هو خان الله في هذه الرعيه حرم من الجنه وحرم من دخول الجنه فكيف لنا ان نضيع هذه الامانه بجهل منا كيف لنا ان نضيع ما استرعانا الله عليه واسترعانا عليه رسول الله بجهل منا فلنتعلم العلم حتى لا نضيع الامانات حتى لا نكون من اهل الشقاء بل نكون من السعداء الذين نبتغي ويبتغي الله سبحانه وتعالى بنا دخول الجنه ومن مظاهر الجهل ايضا انهيار الاخلاق الفاضله بين الناس وفي عده قطاعات حيويه ذات احتكاك مباشر مع الناس كما قال القائل اذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقن عليهم ماتما وعويلا انما الامم الاخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا فعلينا بالعلم فوالله ان العالم ليورث في قلبه الخلق الحسن والعمل الصالح والخوف من الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم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 والأيام فيما لا فائدة فيه الزمان يتسارع والأوقات تمر والعبد في غفلة وسيتحصر المؤمن لا محال على لحظات لم يغطنمها في طاعة الله في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وسيسأل العبد عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه ومن مظاهر الجهل أيضا انقلاب الموازين والمقاييس عند الناس صار الكذاب هو الصادق والصادق هو الكذاب والأمين هو الخائن والخائن هو المؤتمن والعابد الورع التقي هو المغفل الذي لا يعرف شيئا ولا يعرف مصالحه والعبد المضيع للحقوق والواجبات والمتجاوز بحدوده الناس وحدود الله سبحانه وتعالى هذا الجاهل المضيع والمنتهك لحرمات الله هو الحاذق الشاطر وهو الرجل الشهر تجده هذا كله في مظاهر الجهل تجد المسميات قد تغيرت فالعالم الذي يتق الله يقال عنه هذا الرجل لا يعرف مصلحته هذا رجل يعيش للاخره هذا الرجل لا يفجر في التجارات ولا في المصالح ولكن والله هو يفجر وهو يفكر في طاعه وفي تجاره هي خير من كل التجارات فهي تجاره مع رب البريه تجاره مع خالق الناس اجمعين ومن مظاهر الجهل ايضا التنافس الجديد على زخارف الدنيا حتى افتتن الناس واصبح تفكيرهم في الدنيا فقط ماذا يلبسون وماذا ياكلون ومتى يسكن في الفيلا الفلانيه ومن السيارة التي سيقتنيها وكيف يصل الى اعلى المناصب وغيرها من متع الدنيا ولم يسالوا انفسهم يوما كيف الاقبال على الله وما هو الزهد والزهد الزاد الذي سيرحل به المؤمن الى دار الاخره وماذا قدم لاخرته ومن مظاهر الجهل ايضا الغرور والاعجاب بالنفس نتيجه حصول مال كبير او منصب عال او علم ديني او دنيوي ولذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بنفسه ودع عنك العوام فان من وراءكم ايام صبر ان من وراءكم سياتي ايام صبر الصبر فيها مثل قبض على الجمر الصبر فيها مثل قبض على الجمر للعامل فيها مثل اجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله زمن الفتن زمن الفتن بحق تجد الجهلاء تجد اذا وسد الامر الى غير اهله كما في حديث البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث في مسجده حتى أتى رجلاً اعرابيا ودخل على رسول الله وهو يحدث فقال يا رسول الله يا رسول الله متى الساعة؟ تصروا يا رسول الله يا رسول الله متى الساعة؟ فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحدث ولم يجب حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه فقال من السائل آنفا عن الساعة؟ من الذي اتى وسألني عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم انتظر الساعة إذا وسد الأمر لغير اهله اذا رايت الجاهل عالما وإذا رايت العالم جاهلا ومبتدعا ويمتلك المناصب يتكلم في دين الله بهواه ويدخل هذا النار ويدخل هذا الجنه ويكفر هذا ويؤمن هذا فهذا هم اجهل الناس بل هم اضل الناس الذي لا يعرف في حق دينه الا كل سوء الا كل جهل هو جاهل به فهؤلاء هم شر الخلق بل هؤلاء الذين وسدوا في زماننا يتكلمون في امر العامه بهذا حلال وهذا حرام فلا نرجع للعلماء الربانيين الا نرجع لمن كانوا على هدي رسول الله وعلى ما كان عليه سلف هذه الامه من الصحابه والتابعين هذا هو الحق هذا هو العلم الذي امرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا المؤمنون اعلموا ان ما ومن العلم ما لا يعذر به الجاهل بجهده وتركه وضابط هذا العلم أن هو الذي يستقيم به دين العبد سواء كان ذلك في الأحكام والعقائد أو في الأصول وأجمع أصول ما يجب معرفته في العقائد والأحكام حديث جبريل الطويل والذي فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإحسان والإسلام وعن أمارات الساعة وفي اخر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه فانه جبريل اي ان هذا الذي دخل علينا هو جبريل اتاكم يعلمكم دينكم فان هذا العلم بالتعلم فان هذا العلم بالتعلم يتعلم المرء من دينه حتى لا يقع في المهلكات حتى لا يقعوا في شرك الجهل وقد فيصرف للأمة وبفضل الله في هذه الحقبة من التاريخ سبل العلم ووسائل تحصيله فالدروس قائمة والمحاضرات متوفرة والأسرطة العلمية والكتب الدينية منتشرة بفضل الله فهل بعد هذا من عذر؟ أم هل بعد ذلك من مبرر لتفش الجهل بين الأمة؟ لا والله ولكنه الإعراض عن الخير والزهد في البر والرضا بالجهل ولا حول ولا قوة إلا بالله فمن كانت هذه حاله فإنه يخشى ألا يرجى فلاحه ولا يؤمن صلاحه فإن من أعرض عن العلم أعرض الله عنه ومن تركه وأدبر عنه كان ضلاله مستحكما ورشاده مستبعدا وكان هو الخامس الهالك الذي قال فيه صاحب رسول الله وابن عمه علي بن ابي طالب رضي الله عنه اغض عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن ولا تكن الخامس فتهلك من الخامس لا تكن الجاهل لا تكن الذي لا يعرف امر دينه في الحلال والحرام وفيما أمر به الله الله سبحانه وتعالى وفيما نهى عنه الله سبحانه وتعالى فهذا هو العلم الذي ستسأل عنه يوم القيامة لا محالة ستسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذرنا قد حذرنا أشد تحذير من العالم الذي يضيع العلم فقال صلى الله عليه وسلم أول من تسعر به من نار ثلاثة أول من يحمى عليهم النار ثلاثة من هم من هم الذين تبدأ النار بأكلهم والعياذ بالله لو تفكرنا فيهم لقلنا قاتل أو قلنا كافر أو قلنا مشرك أو قلنا زاني صح؟ هذا كلهم مما يتفكر به المرء عندما تبدأ النار في أول ثلاثة يحمى بها ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحمى به النار ثلاثة عالم ومجاهد ومتصدق عالم أو قارئ القرآن عالم تعلم العلم وهو واقف بين يدي الله فيقول له الله سبحانه وتعالى وهو أعلم به يا عبدي ماذا عملت فيه وهو أعلم به سبحانه وتعالى يقول يا رب لقد تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وعلمته فيقول له كذبت هو اعلم به سبحانه وتعالى يقول الله له كذبت بل تعلمت ليقال عنك عالم فقط او قارئ القران فقط ليقال عنك في الاعلام انك العلامه فهامة لتصير على شاشات الفضائيات العالم الفلاني والشات الفلاني ولا تدري يا مسكين ان هذا لا ينفعك في يوم القيامه بشيء. إلا إن قصدت وجه الله إلا أن كنت صادقا حقا في هذا العلم والثاني المجاهد في سبيل الله والله إن القلب لا يقصر مجاهد في سبيل الله ويكون فيه أول من تسعر به من نعم يأتي المجاهد الذي لم يجاهد لله الذي لم يخرج من بيته لتكون كلمه الله هي العليا وما دونها السفلى بل خرج لتكون الديمقراطيه هي العليا بل خرج لتكون الرئاسه هي العليا بل خرج لتكون الزعامه هي العليا فهؤلاء ليسوا مجاهدين ولا شهداء هؤلاء كذب كذبوا على انفسهم قبل ان يكذبوا على الله هؤلاء ليسوا مجاهدين وان مات فيهم من مات فليس هو شهيد فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي المجاهد يوم القيامه فيقف بين هذه الله فيقول له الله وهو اعلم به يا عبدي فيما علمت وفيما عملت فيقول يا ربي لقد شاهدت فيك حتى قتلت لقد شاهدت فيك حتى قتلت فيقول الله وهو أعلم به لقد كذبت بل جاهدت ليقال عنك جميل ليقال عنك مغوار ليقال عنك كذا وكذا ولم تصدق في الشهادة مع الله لم تصدق في الجهاد مع الله ويأتي بالثالث المتصدق الجواز الذي ينفق من ماله ليل نهار فيأتي إلى الله سبحانه وتعالى ويقول الله الله سبحانه وتعالى يا عبدي فيما انفقت فيما تصدقت فيقول فيك يا رب فيقول الله وأعلم به كذبت بل تصدقت ليقال عنك جواد رجل سخي لكن لا يرعى الله في ماله ولا يرعى الله فيما تصدق فاحرصوا ايها الاخوه احرصوا أيها المسلمون على تعلم العلم فان العلم جنة ان العلم حصن حصين يتحصن به العبد من الفتن ومن الجهل الذي والله نراه ليلا نهار في زماننا الذي نراه باعيننا في صفحات الجرائد وعلى مواقع الانترنت وفي الفضائيات نرى الجاهلين الذين يصعدون على هذه المنابر والله تكاد, تكاد, تكاد تكون منابر من نار والعياذ بالله منابر لا خلق فيها ولا علم منابر اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعات على ابواب من جهنم دعات يدعون الناس الى الدخول في النار دعات يدعون الى الجماعات دعات يدعون الى الاحزاب دعات يدعون الى تفرق هذه الامه وقد امر الله ورسوله بان نجتمع لحبة واحدة لا متفرقين ولا مت مجمعين أو باللفظ الأدق لا متنافرين في الجماعات هذا جماعته فلانية وهذا جماعته فلانية هذا خارجي وهذا رافضي وهذا شيعي وهذا إن شئت قل ما شئت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا وينذرنا ويقول لنا وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه لا محاله كلها في النار الا واحده من هي يا رسول الله قال الجماعه من جماعه اي جماعه لا ليست اي جماعه اي جماعه تطلق على نفسها انها جماعه المؤمنين او جماعه المسلمين لا بل جماعه من كان على عهد رسول الله جماعه من كان على عهد سلف هذه الامه كما اخبر رسول الله من كان على ما انا عليه اليوم واصحابي ما كان على سنه رسول الله فهو الناجي من كان على ما اعتقد به سلف هذه الامه فهو الناجي ليس متحزبا بحزب ولا متجمعا مع جماعات بدعيه ولا متفرقا يتفرق به من جماعه المسلمين اللهم اجعلنا يا رب العالمين من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه <تصفيق> اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل به اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل به اللهم انا نعوذ بك من داء الجهل اللهم انا نعوذ بك من الجهل ودائه اللهم إنا نعوذ بك من التفرق في هذه الأزمان اللهم إنا نعوذ بك من التفرق في هذه الأزمان اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجمع كلمة المسلمين سواء على كلمة واحدة اللهم اجمعهم على كلمة الله ورسوله اللهم اجمعنا جميعا على السنة غير متفرقين أقول قولي هذا واستغفر الله الله اقول لكم واقم